أديت قلبي منكسر يا رب العسة خذ بيدي حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد الله الله خذني بالعفو وعافية وجميل الستر للأبدي يسر أمري يا مقتدر وجذر كسري وأذل شددي الله الله بالأرض بما رحبت فسوى كغياثي لم أجدي طحر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي الله, الله هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الله قا من كل بلا من كرب الحال وهول غدي واصرف عني ما يسكنني الهمي اسباب الرشد الله،, الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.